Mmm. شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقات له بساقي شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقاط له بساقي أحب الله عن أدب وصدق ولا أرضى سوى التقوى خلاق له بساقي شراب الحب يعرف بالمداقي وما كل السقات له بساقي وحب الله عن أدب وصدق ولا أرض سوى التقوى خلاقي إذا ما عشت لا أنسى إلهي أخرى المراقي يعز علي ترك الحب عندي ولو بلغت بيروح التراقي تركت جميع خلق الله دوني شغلت عن الخلائق باشتياقي شراب الحب يعرف بالمداقي وما كل السقاة له بساق شاو الحب يعرف بالمدى, بالمدى وقيم كل السقاة له بساق وحب الله عن أدب وصديق ولا أرضى سوى التقوى خلاني. وشوقي قد مزاجت به رجائي على خوف فمن خوفي مذاقي ومن عرف المحبة عن يقين حرام أم يميل إلى فراقي وكيف أحب غير الله يوما وليس سواه في أكوان باشراه الحبيب يعرف بالمداق وما كل السقاة له بساق شراه الحبيب يعرف بالمداق وما كل السقاة له بساق. قل خلان